اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبرجت واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتلى اصحاب الاخدود ان اتْلُ وَقُد إِذْ هَمَّ عَلَيْهَا قُد وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم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 MAHFOOV